هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مَا سَأَلُوا الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِسَمَثَالِ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ Allahu la yehdi al kum al zalimin. Qul صِفَةَ مَنَّهُ الْمَوْثِى إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّغُونَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ Allahu Akıllı bil Zalimler. Kull, inna al هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ يا ايها الذين امنوا اذا نوديت للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذخر البير ذانكم خير لكم